توقفنا أمس يا عم قبل أن نكمل المسألة السابعة من نسائل الجزء الثاني من الآية السادسة والتسعين بعد المئة من سورة البقرة وكان الإمام يتحدث فيها عن اختلاف العلماء في وجوب القضاء على من أحصر نعم يا ولدي فماذا قال الإمام في ذلك أورد الإمام ما قال الأئمة في هذا الشأن فذكر قول مالك والشافعي من أحصر بعدو فلا قضاء عليه بحجه ولا عمرته إلا أن يكون صرورة لم يكن حج فيكون عليه الحج على حسب وجوبه عليه وكذلك العمرة عند من أوجبها فرضا وأورد أيضا قول أصحاب الرأي إن كان مهلا بحج قضى حجة وعمرة لأن إحرامه بالحج صار عمره وان كان قارنا قضى حجه وعمرتين وان كان مهلا بعمرة قضى عمرة بارك الله فيك يا ولدي وزادك نباهة وذكاء نستطيع اذا ان نواصل لقائنا مع الامام فهي بنا الى الكتاب الجامع وامامنا القرطبي لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو كل شيء قدير قلنا يا إخواني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحر عام الحديبية في عمرة القضاء واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى أو عمرة أخرى رواه أكرمه عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عرج أو كسر فقد حلوا عليه حجة أخرى قالوا فاعتمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العام المقبل من عام الحديبية إنما كان قضاء لتلك العمره قالوا ولذلك قيل لها عمرة القضاء واحتج مالك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر احدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا أن يعودوا لشيء ولا حفظ ذلك عن القضية سواء وانما قيل لها ذلك لان الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه قاضى قريشا وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت وقصده من قابل فسميت بذلك عمرة القضية المسألة الثامنة لم يقل احد من الفقهاء في من كسر او عرج إنه يحل ما كانه بنفس الكسر غير أبي ثور على ظاهر حديث الحجاج بن عمرو وتابعه على ذلك داود بن علي وأصحابه وأجمع العلماء على أنه يحل من كسر ولكن اختلفوا فيما به يحل فقال مالك وغيره يحل بالطواف بالبيت لا يحله غيره ومن خالفه من الكوفيين يقول يحل بالنية وفعل ما يتحلل به المسألة التاسعة يا إخواني لا خلاف بين علماء الأنصار أن الإحصار عام في الحج والعمرة وقال ابن سيرين لا إحصار في العمرة لأنها غير مؤقتة وأجيب بأنها وإن كانت غير مؤقتة لكن في الصبر إلى زوال العذر حذر وفي ذلك نزلت الآية وحكي عن ابن الزبير أن من أحصره العدو أو المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيت وهذا أيضا مخالف لنص الخبر عام الحديدية المسألة العاشرة يا إخواني الحاصر لا يخلو أن يكون كافرا أو مسلما فإن كان كافرا لم يجز قتاله ولو وثق بالظهور عليه ويتحلل بموضعه لقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ولو سأل الكافر جعلا لم يجز لأن ذلك وهن في الإسلام فإن كان مسلما لم يجز قتاله بحال ووجب التحلل فإن طلب شيئا ويتخلى عن الطريق جاز دفعه ولم يجز القتال لما فيه من اتلاف المهج وذلك لا يلزم في أداء العبادات فإن الدين أسمح وأما بذل الجول فلما فيه من دفع أعظم الضررين بأهونهما لأن الحج ما ينفق فيه المال فيعد هذا من النفقة المسألة الحاديات عشرة والعدو الحاصر لا يخلو أن يتيقن بقاؤه واستيطانه لقوته وكثرته أولاً فإن كان الأول حل المحصر ما كانه من ساعته وإن كان الثاني وهو مما يرجى زواله فهذا لا يكون محصورا حتى يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه لو زال العدو لا يدرك فيه الحج فيحل حينئذ عند ابن القاسم وابن الماجشون وقال أشهد لا يحل من خصر عن الحج بعدو حتى يوم النحر، ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس الى عرفة والان يا اخواني ننتقل الى قوله تعالى فما من الهدي اي فالواجب أو فعليكم ما أي اي فانحروا او فاهدوا وقوله تعالى ما عند جمهور اهل العلم شاه وقال ابن عمر وعائشة وابن الزبير ما استيسر جمل دون جمل وبقرة دون بقرة لا يكون من غيرهما وقال الحسن اعلى الهدي بدنا واوسطه بقرة واخسه شاه وفي هذا دليل على ما ذهب اليه مالك من ان المحصر بعدو لا يجب عليه القضاء لقوله تعالى فما استيسر من الهدي ولم يذكر قضاء والله اعلم المسألة الثانية عشرة قوله تعالى من الهدي الهدي والهدي لغتان وهو ما يهدى الى بيت الله من بدنة او غيرها والعرب تقول كم هدي بني فلان اي كم إدلهم وقال أبو بكر سميت هجيا لأن منها ما يهدى إلى بيت الله فسميت بما يلحق بعضها كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب صدق الله العظيم وقال الفراء اهل الحجاز وبنو اسد يخففون الهدي وتميم وسفلى قيس يثقلون فيقولون هدي قال الشاعر حلفت برب مكه والمصلى وعناق الهدي مقلداتي وواحد الهدي هديه ويقال في جمع الهدي اهدا والآن ننتقل إلى قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وفيه سبع مسائل الأولى الخطاب في هذا الجزء من الآية لجميع الأمة محصر ومخلى ومن العلماء من يراها للمحصرين خاصة أي لا تتحلل من الإحرام حتى ينحر الهدي والمحل الموضع الذي يحل فيه ذبحه فالمحل في حصر العدو عند مالك والشافعي موضع الحصر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه قال تعالى ولهدي معكوفا ان يبلغ محله وذلك في سوره الفتح قيل محبوسا إذا كان محصرا ممنوعا من الوصول إلى البيت العتيق وعند أبي حنيفة محل الهدي في الإحصار الحرم لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق وذلك في سورة الحج وأجيب عن هذا بأن المخاطب به الآمن الذي يجد الوصول إلى البيت فأما المحصر فخارج من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق بدليل نحر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هديهم بالحديبية وهي ليست من الحرم واحتجوا من السنة بحديث ناجية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي ابعث معي الهدي فأنحره بالحرم قال فكيف تصنع به قال أخرجه في الأودية لا يقدرون عليه فأنطلق به حتى أنحره في الحرم وأجيب بأن هذا لا يصح وإنما ينحر حيث حل اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام بالحديبية وهو الصحيح الذي رواه الأئمة ولأن الهدي تابع للمهدي والمهدي حل بموضعه فالمهدى أيضا يحل معه والله تعالى أعلى وأعلم علمت الآن يا عم أن الهدي يمكن أن يكون جملا أو بقرة أو شاتا ولكنني لم أعلم متى يكون واجبا على الحاج أو المعتمر أن يهدي هذا أو ذاك الهدي يا بني كما أوضح لنا مولانا الإمام هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقربا إلى الله عز وجل وقد أجمع العلماء يا ولدي على أن الهدي لا يكون إلا من النعم واتفقوا على أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم على هذا الترتيب ذلك لأن الإبل أنفع للفقراء والبقر أنفع من الشات كذلك وهل حددوا للشخص الواحد قدرا معينا من الجمل أو البقرة لقد اختلفوا في هذا الأمر يا ولدي هل يهدي سبع بدنه او سبع بقر او يهدي شاتة والظاهر ان الاعتبار بما هو انفع للفقراء لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم وبارك الله فيك يا ولدي وفي فهمك وذكائك قم الان الى شؤونك وغدا نلتقي باذن الله مع الكتاب الجامع وامامنا القرطبي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 محمد مشعل